يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أربعت وتضع كل ذات حمل حملها, كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا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 تولاه فإنّه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحث فإنّا خلقناكم فإنّا خلقناكم من ثم من نطفة، ثم من علاقة، ثم من مبارة، ثم من مبارة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ نخرجكم طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم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 دُنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهب كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن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 هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارِ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمِ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم قعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من باقي ماله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم اليقوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ من الأوثان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 فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الْرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَرِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا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 وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم, والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وليم وان الله على نصرهم لقادر الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض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 مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ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 قُمِ الرَّبِّ كَفَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إن الله لعفو الغفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق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 من ان الله الذي الله الذين كفروا يجعل المصير يا أيها الناس المسلمه يجعل لهذه له إن الذين تدعون من دون الله لن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 وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الأحد وهو اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك سنة 1391 هجرية وهو اليوم الرابع والعشرون من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين